بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون اما شيء عجيب فاذا مسنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كتبوا بالحك لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وجيناها وما لها من فوج والأرض مجدناها وألقينا فيها وواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا إلى من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير وأن أخلبا ثقات لها طلعا نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإسوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 فتره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفقه الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس على لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عديد فألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للقير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها الآخر فالقياه في العذاب الشديد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 وأذلفت الجنة للمتقين غن وبعيد هذا ما توعثون لكل أبواب حكير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير يدخلوها بسلام عن ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبل منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك ذلك قال كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فتبتشه وأذبار الخدود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب.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 ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم في فذكر في القرآن من يطاف عين